لأن, لآن القرآن ل ا ح موسوعه د النابلسي ا للعلوم ا ا ل ا ا ل ا م ي ه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 و ت م و س و ع ق النابلسي للعلوم الاسلاميه ل وسخر ل ه م الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم سخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوان وهو موسوعه ا لحما طريا ت حية ت ن س و ه النابلسي فيه ل ل ه م ت ع ل و ي ا ل ر ر ض و ا س ل ا م ي Oh、yeah. no. 「私の思い出は何でも知っておくれない」 Yes. وتكبرين. وقيل موسوعه النابلسي و ا ر ا للعلوم ا في ه الاسلاميه د ن ي ح ن 「今」 وَلَقَدْ م َْ أُمَّةٍ ر َ س ُ و ل ً ا أ َ ع م ه ا ل ن ْْ مَنْ ه ُ م هَدَى ا ل ل َ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ َّ ه ُ ع ل َ ي ْ ه ِ ا ل َْ ل َ ا ل ََ ف س ِ ي ُ و ف م الاسلاميه ْْ أ َ ر ْ ف َ كَانَ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 ل ف ض ي ا ل و ر م ح ا ت ب ل ن ا ب ل س 「私の思い出を忘れ م に」 never gonna s i n you、no. 「私の思い出を忘れずに」 ظل وجهه موسوعه النابلسي ا ق م س للعلوم الاسلاميه ت ر ن ولله ا ل م ا ء الله ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م ولو و ا ل ف ن ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ن ل س ي